فليس له اليوم هاهما حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيل فما منكم من أحد وَإِنهُ لَ تَكِاتُ مُتَّفين وَإِن لَ نَعَلَمُ أََّمِنكُم مُكَّذل وَإِنهُ لَ حََةُ عَلَي كَافِرين وَإِنهُ لحق فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج